بسم الله. اية سورة آل عمران قوله تعالى لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه قيل في معنى اضعافا مضاعفه وجهان احدهما المضاعفه بالتاجيل اجلا بعد اجل ولكل اجل قسط من الزياده على المال والثاني ما يضاعفون به أموالهم وفي هذا دلالة على أن المخصوص بالذكر لا يدل على أن ما عداه بخلافه لأنه لو كان كذلك لو وجب أن يكون ذكر تحريم الربى أضعف مضاعفة دلالة على إباحته إذا لم يكن أضعف مضاعفة فلما كان الربى محظورا بهذه الصفة وبعدمها دل ذلك على فساد قبلهم في ذلك والمهم في ذلك ان تكون هذه الدلاله منسوخه بقوله تعالى وحرم الربا اذا لم يبقى لها اذا لم يبقى لها حكم في الاستعمال والله اعلم